「さあ」。 م و س و ل ه النابلسي للعلوم ن ا الاسلاميه ن ن وكذلك إليك الكتاب, الكتاب ه ومن هؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما كنت تسوى من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا ل لارتاب المبطلون ن ا ل ع ل ي ه آ ي ا ت م ك ا ن ي ج ل ه ذ ل م ا ن ي ا ا ل آ ي ا ت ع ل ه ا ل ن ي ل هذا ل ن ل هذا م ا ن م ا ن ا ن ذ ا ن ي ج ذ م ك ي ج م ك ن ي ج ل م ن يجعل ه ذ م ن ي ج ع ه م ك ن ي ا ا ن ز ل ن ا ع ل ي ك ا ل ك ت ا ب ل ي ج ل ه ا ع ل ي ه م إ ن ف ي ذ ل ك ل ر ح م ة و ذ ك ر ى ي ج ل ه ذ م ي ؤ م ن و ن ق ل ك ف ن ي ي م ما ا في ل س م ا و ا ت و النابلسي أ ر ض و ا ل ذ ي آ م ن و ا ب بالله ا وكفروا ا ا ط ل أولئك ل هم خ ر و و ن س ت ع للعلوم ذ ا ب و ل أجل ا الاسلاميه ا أجل ل ج ا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 و ذ ي ن ن آ م و الحديثه إن الاولى اعتقد ان ا ل ذ ا ئ ق ة ا ل م و ت ثم إ ل ل اجر منهم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 غرفا تجري م ن ت ح ت ه ا أنهار ل ن ه ا أجر ا ل س ي ن ا للعلوم صبروا ى ربهم ي ت ك وكأي ل و ن الاسلاميه وهو ل خلق ل ا س م ا و ا والأرض ا ت وتخر ل ش م س و ا ل ل ق م ر ي و ع ن النابلسي ل ه ف يؤفكون ي الله ت غ ق ل ش ا عباده ء من ويقدر ل ه إن ا ل ل بكل ه شيء ع ل ي م و ل ئ ن س أ ل ت ه م من من نزل ا ل س م ا ء فأحيا به الأرض به م ن ع و س و ت ه ا ل ي ق و ل ن ا ل ل قل الحمد لله ه ب ل أ س م ل ا ي ع ق ل و ن و م ا هذه ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا إلا وإن له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو ل كانوا ع ي م و ن فإذا ر ك ب و ا الفلك س و ع ه النابلسي ي ل ن للعلوم م ن و ل ا أ ل ا س ل ن ا ح ر م ا آ م ن ه افبالباطل يؤمنون و بنعمه الله يكفرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما ج ا ء أ اليس في جهنم مثوا للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدين غمسوننا وان الله لمع المحكمه الله أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه ب ا ل م ي للعلوم رب ي مالك ا ل د ي ي ن إ ا ك وإياك نعبد س ت ع ي ن اهدنا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م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 شركه الهدى م من ر ومن قبل شركه ا ل دعويه يشاء و و ا ل ع ز ي ز ا ل ر ح ي م وعد ا ل ل ه ل ا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس وعده ت م ل م و ن ظ ا ر ا م ن ا ل ح ي ا ة و ه م عن الآخرة ا ل هم غ ف و ن أ و ل م يتفكروا في ف أ ن س ه م ا خ ل ق ا ل ل ه ا ل س م وما ا ا والأرض و ت ب ي ن ه م ا إ ل ا ا ب ل ح ق و أ ج ل مسمى و إ ن كثيرا م ن الاسلاميه ن ق ر ب ه ل ك ا أ و ل م يسيروا في ا ل أ ر ض فينظروا كيف كان ع ا ق ب ة الذين من ق ب ل ه كانوا أ ش د منهم ق و ة واثاروا ا ل أ ر ض وعمروها أ ك ث ر مما عمروها وجاءتهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون كان عاقبة الذين ا أ س م و ا ا ل س و ء أن ك ذ ع و النابلسي بآيات ا ل ه و ك ا و ه يستهدئون ا ل ب د أ ا للعلوم خ ق ثم ي ي د ه ثم إ ي ه ت ر ج ع ن و و ي تقوم الاسلاميه س ع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 ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون فاما الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون وأما م و ا و ك فأولئك ع ه النابلسي ب للعلوم الاسلاميه ت ن ت ظ ر و ن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون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 إذا أ ن ت م بشر ش ر ت ت و ن و م ن آ ي ا ت ه أن خ ل ق لكم م ن أن أ تحكم ز و ا ب ل ت س ك ن و ا إ ل ي ه ا و ج ع ل بينكم م و ة و ر ح م ة إن في ذ ل ك ل آ ي ا ت ل ق و م ي ت ف ك ر و ن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 ومن آ ي ا ت ه يريكم البر خوفا وطمعا وينزل, وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون ومن آ ي ا ت ه ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه ة الأرض إذا أ ن ت م ت خ ر ج و س و ل ه النابلسي للعلوم ه الاسلاميه ا س م ا و ا ل أ ر ض و ه و ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك لكم ي م مثلا من ضرب أ ف س ك م هل ل ك موسوعه مما م ل النابلسي ك ت للعلوم ا ل ا ت ب ع ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا أ ه ه و ا م ب غ ي ر علم فمن ي ه د ي من أضل الله وما لهم أضل الله فاقم للدين ط ر ا ك ه ا ل ت ي ف ش ر الناس ع ل ي ه غير ربحيه ذات ل ك ل د ي ن ا م ي م و ل ن أكثر ا ل لا ن ا س ي ع ل م و ن ا ل ل ه أكبر الله أكبر موسوعه النابلسي صراط للعلوم ي الاسلاميه عليهم ل و ت م و س و ع و النابلسي ا ن ا ل ن دينهم فرقوا وكانوا ش ي ع ا ك ل حزب و م الاسلاميه ي فرحون و إ ذ م ا ن س ضر ر دعوا ب ه اسماء الله رحمة الحسنى ه بربهم م ر ي ش ك و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 اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون فاتنا القربى حقهم والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم و موسوعه ا آتيتم ي من ربا ر ل ا أ النابلسي س فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون للعلوم الاسلاميه ل ه ثم ثم رزقكم م م ثم يحييكم ي ت ك ل من شركائكم يفعل من ذلك من من شركه ي ء س ب ح و ت ع الهدى ى ع شركه و و ن ا ا ل ف س د ف و ي ه غير و ا ل ب ح ربحيه م ا جسبت د ي الناس ذات ي مضمون ب ع الذي, الذي ل اجتماعي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 ل ي ف ز ي ا ل ه الدكتور م ح م ل راتب النابلسي ا ا ل ح موسوعه د النابلسي م صراط للعلوم ي الاسلاميه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 وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر الى ا ت ا لرحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن موسوعه ل ا ا ل ن ا من ب ه ل س ا للعلوم ا ل م عن ا س م ع إ ل ا م ي ن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 وقال الذين م و ت و ا ا ل ع ل م و ا ل إ ي م ا ن لقد لبهتم ا ب ا ل ل إلى ه ي و م ا للعلوم ب ع ث فهذا ا يوم ب ث و ع ن ل الاسلاميه ينفع ي ن م و س ت ت ع ب و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 ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله اكبر الله أ ك ب ر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وياتي إ ك س ن الصراط المستقيم الصراط ا ل ذ ي ن أ ن انت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 و ه و ا ل ع ز ي ز النابلسي ح ك للعلوم الاسلاميه د بكم وبث ف اسماء ب و الله ا ل ح م ن ى الذين م ن و ن الظالمون ه بل ف ي ق ر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 ولقد ق آتينا موسوعه ا ا ل ل ح النابلسي ل و م يشكر ن ي ش ك ن ه ومن, يشكر يشكر ومن كفر فإن كفر للعلوم حميد وإذ قال ل الاسلاميه تشرك لله إن الشرك و و ف كان بوالديه حملته ا ل ه وهنا على وهن وفصاله في عامين و ص ان ل ه في ي ع ا م اشكر بي ولوالديك إ ل ي المصير و إ ن جا غداك على أ ن تشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما و ط ا ح ب ه م ا في الدنيا معروفا و ا موسوعه النابلسي إ م للعلوم م ن إنها إن يا بلي ك الاسلاميه حبة من فتكون في صخرة من فتكن خردر في أو في أو ل الله يا لطيف خبير يا بني أقب م ر ب ا ل و س و ن ه ى ع ن ا ل م ن ك ر و ا ب ل إن ذ ل ك من ع ز م ا ل أ م و ر و ل الاسلاميه تطعق خدك ن و ت ش في الأرض مرحا ل ل إن الله لا يحب واقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحليم الله أكبر الله اكبر ل ل ه ا ل ح موسوعه د لله رب ي ا ا ل ن ا ا ل م س ي م صراط ل ي ن ن ع ل و م الاسلاميه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 أولو موسوعه النابلسي ا للعلوم و و إ ى الله ا ة م ن كفر ف ل الاسلاميه يحزن ككبره إ ي ن مرجعهم فننبئهم ع موسوعه ن م خلق النابلسي ل ه قل الحمد للعلوم الاسلاميه ا و ل الله الغني ا ل ح م ي د و ل و أن م ا في ا ل أ ر ض م ن شجرة ق ل ا ل ب ح ر ي م من د ه ب ع د سبعة ب أ ل و م ا نفدت ك ل م ا ت ا ل ل ه إن ا ل ل ه ع ز ي ز حكيم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 اهدنا الصراط المستقيم ص ر ا ط الذي ن أ ن ع م ت عليهم و ي ر ي د ن ر ض و ب عليهم ولا الظالمين امين م امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين ا ل ل ه ي ك بان ل ل ل ل ي في ا ه الله ر و ي ج ا ن ل و خ ر ا ل ش م س و ا ل ق م ر و خ ر ا ل ش م س و ا ل كل ق م ر ي ج ر ي إلى أجل م س م ى و أ ن ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن خبير ذلك ب أ ن الله هو الحق و أ ن م ا يدعون من دونه ا ل ب ع ض ذلك ب أ ن الم ل الحق ه هو وأن ا الباصل الله العلي الكبير يدعون دونه وأن هو من ألم تر أ ن ا ل خ ل ك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من آ ي ا ت ه إن في ذلك لآيات لكل صبار ش موسوعه إ ذ ا غ ش النابلسي الله للعلوم ا ل ج ا ه م إ ل ى ا ل ب ر ف م ن ه م مقتصد وما ي ج ح د بآياتنا إلا كل خ ه يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود موسوعه ا تدري ا ل ن ا تدري ن ف س ب أ ي أرض تموت إن ا ل ل ه ع ل ي م خبير ا ل ل ه أكبر ما لفضيله ك م من دونه من ولي ولا شبيع ا ل ا ك ت و ر محمد راتب ا ل ن ا ل س م ا ء الذي موسوعه ن كل خلقه شيء ب د أ النابلسي إ س ن ثم ج ع للعلوم ن س ن الاسلاميه م بروحه وجعل لكم اسماء ل ع الله الحسنى ق ا ل و س و ع ذ ا ل ل ن ا في ا ل أ أئنا ر ض ل س ي للعلوم ق ك ا ف ر و ن ق ل ي ت و ف ا س ل ك ا ل م و ت ا ل ذ ي أبكل بكم ثم إلى ثم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 والقول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 م ن كان ف ا س ق ا لا ي س ت و ن الذين آمنوا أما و ع م ل و ا ا ل ص ا ا ل فلهم ح ت ج ن ا ت ا ل م س ي ل م بما كانوا ي ع م ل و ن و م الاسلاميه ذ ي ن ف ق و فمهواهم ر ا أرادوا أن و ا ا أعيدوا فيها وقيل لهم, وقيل لهم نور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 إ ن ه م منتظرون الله, الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 يَا موسوعه النابلسي ي ت و للعلوم م ن ن ا ي إِنَّ ل ه كَانَ ب ا يوحى ل ا ل ل ه ك ا م ي وتوكل ه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 و د ع ه م لآبائهم ه و أ ق س ط ع ن د ا ل ل ه ف إ ن لم ل م ت ع ا ب ا س ه م ف إ خ و ا ن ك م في ا ل د ي ن و م و ا ل ي ك م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 الله أكبر ا ل ل ه أكبر النابلسي ح م د ل ل ا ن للعلوم الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعبد ن ت ع ي ن اهدنا ا ص ر ط ا ل س ت ق م أنعمت صراط الذين ل ي ع م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 واذ قالت طائفه منهم يا اهل يكذب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ة إ يريدون الا فرارا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 غ ي ر المغضوب ع ل ي ه م ولا ا ل ض ا ل ي ن آ م ي ر ر ل ح ي ن ف ع ك م ا ل ف ر ر ر ر ا إن ت م من ا ل م و ت أو ا ل ق ت ل لا وإذا ت م ت ع و ن إ ل ا ق ل ي ل ا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 أولئك ل م ي ؤ م ن و ا الله فأحبق أ ع م ا ل ه م و ك النابلسي ن ذ ك ع ل ا ا يحسبون للعلوم أ ح ز ا ب يذهبوا وإن يأتي ا أ ن ا ل ا س ل و ا م ي ك م ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إ ل ا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة حسنه لمن كان يرجو الله, لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا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 فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب مبينة ضعفين و ك ا ن ذ ل ك على الله يجب س ان ي ق ن ن م ك لله و ر س و ل ه وتعمل ص ا ل ح اجر نؤتها أ ه ا مرتين و أ ع ت د ن ا لها رزقا كريما الله الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ا ل ل ه أكبر ا ل ح م د ل ى ش ر ك ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي و م ا ل د ي ن إ ي ا نعبد و إ ي ا ن س ت ع ي ن موسوعه النابلسي م صراط ل ل ع ل ي ه م ا ل ا ا ل ض ا ل ي ن آ م ي ن نساء يا ل س ت ن ك أحد ه ا ل ن إن س ا ء ت ق ه د فلا ت خ ض ع ل ق و ل ف ي ط ه غير ربحيه ذات مضمون ف ا و ق ر في بيوتكن و ل ا ت ب ر ج ن ت ب ر ج ا ل ج ا ه ل ي ة الأولى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 إ ن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين, والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين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 تحيتهم يوم يلقونه سلام و أ ع د لهم أ ج ر ا كريما الله, الله اكبر الله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 يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا و م ب ش ر ا و ن ي ر ا و د ا ع ي النابلسي إ ل أ ن ل ه م من الاسلاميه ل ه اسماء ا ل ل ن ا ف ق ي ن ودع أباهم دع أ ا ه م وتوكل على الله وكفى ب الاول ل ك الجزء ن الاول م م ت ت ثم م ل ه ن فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك التي آ ت ي ت اجورهن وما ملكت, يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك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 د ع ل ن اسماء مَا فَرَضْنَا ع ل ي فِي أ ز و ج ه م و الله م ك ت أَيْمَانُهُمْ ك ي ا يَكُونَ ع ل ي ك ح ر ج و ك ا ن اللَّهُ غَفُورًا ر ح ي ى السلام عليكم